وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْءِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُنْتُمْ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 لن يضروكم إلا أذى فإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة Zalik b e n h m k a l u y e k f r o n مِنْ ahlı al-Kitāb əmmət qāimetü yetlun ayatillāhī ana al-layl vəhüm yasjūdun yeminun billāh vəl-yūm al-akhir vəyemurun كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ فَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ لَن يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ سَلْفًا ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ